نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي علوي النهج قد كتبت لا عذب الله امي انها شريفه حب الوصي وغذتني في اللبل رضعت من فديها رد حم من الزمان رضعت من فديها رد من الزمان عنما حب داحل بابي في بدني لله من حره طابت ومن لباني وكان لي و للدنيا هوا اباحاني قصرت من دي وثاءه هوا اباحاني لبن لبن, لبن لبن يا لبن لبن يا لبن هل لبن غلالي هل لبن غلالي يا محمد بالوصي عزفلا بالذل واللي يحب عاشره ولا تمل واللي ما يحب حدر نهروقل نارك عليا لا تعيم وابعد خافت بلاني وابعد خافت بلاني لبن لبن يا لبن هل لبن, لبن, لبن, لبن يا لبن هل لبن بالداري ben المحب منكر ليك من تعنا حامل حمايل في ويخلفك من عدر يقل رد يا منكر عنا لا تمر هاد اندفان يم يصار جيراني يم يصار جيراني هلبان يلبن يلبن هلبان يلبن هلبان ما hayimil mnansani mayim alismak ya buhussain lisani wanta